هو أسرار تذاء لأول مرة من الجزيرة جزيرة. متى الساعة ونهاية العالم المهدي عليه السلام قد ظهر اطرق مناك رجل شاهد على ذلك وأنه حاول أن يلحق بالمهدي فلم يستطع محيرة طبرية قد شفت نقل بيسان قد بطع السلعور هي أدابة الأرض التي ذكرت أيضا في علامات الساعة الكفرة حقوا نيهيه يا سماء التي جاءت على مسط اضم سماء الطاهره ان هذا هو التحان هذا هو التحان متى الساعه متى متى تدمر الكره الارضيه متى تنتهي الحياه الانسانيه متى يختفي النيزك <تصفيق> النيزك سيحطم الارض وسيقضي على الحياه الانسانيه نيزك رهيب نيزك رهيب متى الساعة متى يوم القيامة سيكون في يوم واحد وثلاثين حقائق وأسهل لأول مرة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها يتقارب الزمان ويقبض العلم وينقش الشح وتظهر الفتن متى الساعه متى الساعه مدى اخي اليس من الضروري ان تعلم متى الساعه لكن الاهم أنت استعد انت للقاء الله اخي ماذا عدت لنفسك فتذكر عبدالله ستقف بين يديه الذي بيده مقاريد كل شيء فيعرض عليك العمل وستفتح الصحة ستسأل وحدك وتحاسب وحدك عن كل مسلم رقعت في عن كل مسلم اقتبتك عن كل من ظلمته وطهرتك عن كل من عذبتك عن كل من قتلتك متى الساعة ونهاية, ونهاية, ونهاية العاية العالم يقول الانسان يومئذ اين المفر ستسأل عن كل عن كل شيء كل شيء مصقر في كتاب من نار يعذاب وليد هنا وقلبي وجيع ودمعي سكيل فيا ربي انقفة عالية تضرع في جوف دير رهير عذاب وليلي غنى وقلبي وجيع ودمعي سفر متى الساعة؟, مات الساعة. تب, تب الى الله اليوم ما تنتظرش البخن ممكن تموت المعرضة وتلقى الله عليك مظالم لا. الساق والجفة الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فتب الى الله فتب الى, الله فتب الى الله متى الساق ونهاية العام فما هو الموضوع فما هو الخبر هذا هو لقاؤنا في هذا اليوم الميمون المباشر الجزيرة للإنتاج والتوزيع الاسلامي تقدم متى الساعة ونهاية العالم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار والآن مع فضيلة الشيخ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصروات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متى الساعة؟ سؤال يطرح نفسه بشدة بين العالم الغربي بل والإسلامي في تلك الآونة لقد كثرت التصورات الإنسانية عن موعد قيام الساعة بل وعن الوقت الذي تنتهي فيه الحياة الإنسانية على وجه الأرض ونقول ابتداءا إن من أعظم المصائب التي ابتليت بها أمتنا في هذا الوقت هو غياب العلم والعلماء عن الساحة ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن غياب العلم والعلماء مدعات لظهور الفتن قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الضخاري ومسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن وتقارب الزمان له أقوال كثيرة بين أهل العلم ولعل من أجملها ما قاله ابن بطال رحمه الله رحمة واسعة أن الناس تتقارب أحوالهم في قلة الدين في زمن الفتن الذي نعيش فيه الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله فهناك علاقة بين قلة العلم أو رفع العلم وبين ظهور الفتن فلما غاب أهل العلم عن الساحة بدأ بعض الناس يتجرؤون على رب الناس جل وعلا ويحكمون عقولهم في أن الساعة ستقوم يوم كذا وكذا وأن الحياة الإنسانية ستنتهي في عام كذا وكذا فالتصورات البشرية كثيرة كثيرة ونعلم من آخر تلك التصورات البشرية ما طالعتنا به الصحف والجرائد في الأيام الماضية عن ذلك النيزك الذي يسمونه بالنيزك اكس اف هذا النيزك الذي افار الرعب في الصين واليابان وفي امريكا واوروبا وانشغل العالم كله او جله بامر هذا النيزك فما هو الموضوع وما هو الخبر هذا هو دقاؤنا في هذا اليوم الميمون المغارب قالوا ان هذا النيزك او ان ذلك النيزك كان يسير في اتجاه مخالف لاتجاه الارض وفجأة وبلا سبب يعرفونك قالوا او زعموا ان قوة خفية جعلت النيزك يتحرك في الاتجاه المضاد بنسبة 180 درجة ويتجه بسرعة عجيبة نحو الارض وأنهم حددوا موعدا لهلاك الأرض وهو يوم السادس والعشرين من أكتوبر عام الفين وحددوا اليوم الذي تنتهي فيه الحياة الإنسانية على وجه الأرض سمى الصينيون هذا النيزك بأنه صاعقة المرض وسماه اليابانيون بأنه الأهوال الأخيرة لكوكب الأرض وانشغل بذلك كل المؤسسات العلمية بل والعسكرية في أوروبا وأمريكا الذين أصابهم من الهلع والفزع ما لا يعلمه إلا الله حتى أنهم بدأوا من الآن يخططون لكيفية مواجهة هذا النيزك متى بدأ هذا النيزك ومتى بدأت قصته يقول العلماء من أهل الصين بدأت قصة النيزك من أوائل التسعينات بانه حرف مصاره بقوة لا يعلمها الا الله جل وعلا وبدأ يتجه بسرعة قوية لما قيست قيست بانه يتجه الى الارض بسرعة عشرين الف متر في الساعة ويندفع بقوة نحو كوكب الارض ونظرا لبعد المسافة فقد قدروا وصول النيزك الى كوكب الارض في السادس والعشرين من شهر اكتوبر عام الفين وقال وعشرين ان هذا النيزك اذا اصطدم بكوكب الارض فان الحياة الانسانية ستنتهي حتما ولزما على كوكب الارض وان حياة ولو يسيرة جدا فستعود الانسانية مرة اخرى الى الحياة البدائية وستنتهي كل مظاهر التقدم العلمي وكل مظاهر التكنولوجيا التي وصلت اليها العقول البشرية وسيعود الناس مرة اخرى كالانسان البدائي في العصر الحجري وتعليقا على ذلك تعالوا بنا لنبدأ بنظرة سريعة على صفحة الكون لنعلم كيف أن هؤلاء الناس لما خلت قلوبهم من الإيمان والعقيدة انشغلوا بأشياء ما كان ينبغي لبشر أن ينشغل بها بل الواجب على كل إنسان على وجه الأرض أن يعبد نفسه لله جل وعلا وأن يعطر جبهته لله وأن ينشغل بكل ما يرضي الحق جل وعلا انظر لصفحة الكرب فنحن نعيش على كوكب الأرض وكوكب الأرض هو كوكب صغير جدا من بين المجموعة الشمسية التي نعيش فيها والتي الشمس هي نجمها الأوحد فالشمس يدور حولها مجموعة من الكواكب وكل كوكب يدور حوله مجموعة أو قمر واحد تلك ما تسمى بالمجموعة الشمسية تلك المجموعة الشمسية أقول أولاً إن الشمس يفلب حجمها قدر حجم الأرض مليون وتلتمئة ألف مرة الشمس بالنسبة للارض مليون وثلتمائة الف مرد. والشمس وما حولها من كواكب المجموعة الشمسية ما هي الا مجموعة من ضمن ربعمائة الف مليون مجموعة شمسية في مجرة ضرب اللبانة التي نعيش فيها. ومجرة ضرب اللبانة ما هي الا مجرة من بين متين الف مليون مجرة من مركز الكون. وكل ذلك ما زال في زينة السماء الدنيا ولم نصل بعد إلى السماء الدنيا فما ظنك بعظمة السماوات السبع بل وما ظنك بعظمة عرش الرحمن جل وعلا يقول الحبيب الصادق صلى الله عليه وسلم والحديث راه بن أبي شيبة بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاه والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الضماء فبالله عليك ماذا يمثل هذا النيزك بالنسبة لهذا الكون الفسيح وكل ما في الكون لا يدور الا بحكمة وتقدير ونظام ضقيق جعله له الله عز وجل قال جل في علام للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فلو اقتربت الشمس من الارض سنتيمتر واحد لا احترقت الارض ولو اتعدت الشمس عن الأرض سنتمتر واحد لتجمدت الأرض فمن الذي قدر ذلك أليس هو الله أإله مع الله فكل ما في الكون لا يدور إلا بحكمة جليلة من الله جل وعلا علمها من علمها وجهلها من جهلها ولا يعلم ذلك إلا الله جل وعلا فالواجب أن يذعن الكون كله لله جل وعلا فتلك كانت الوقفة أولى فما علينا إلا أن نتناول هذه الظاهرة التي أثارها الغرب في تلك الآونة الأخيرة واستمع إليها بل وأذعن إليها كثير من المسلمين الذين لا يعدمون شيئا عن ذين رب العالمين ولا عن سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا لنتناول تلك الظاهرة من خلال ست نقاط في هذا اليوم الميمون المضارك أولا إن النفس الإنسانية مولاعة بمعرفة الغيب أي إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يعلم الغيب يتمنى أن يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في الغط يتمنى أن يعلم ما الذي سيحدث في كوكب الأرض وما عليها يتمنى أن يعلم متى الساعة وما الذي سيحدث فيها وما الذي سيحدث بعد ذلك فالنفس الإنسانية مولاعة بمعرفة كل شيء خالد مسعود رضي الله عنه وإرضان يقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان خيركم المسارع في الأمر وسيأتي على الناس زمان خيرهم المتوطف المتثبت لكثرة الفتن والشبهات وقد سمعنا كثيرا من الناس يتحدثون عن تلك الرياح التي جاءت على مصر في وقت قليل حتى أظمت سماء القاهرة قال بعضهم إن هذا هو الدخان المذكور في علامات الساعة الكبرى بل ان بعضهم قال ان السلعون هي ادابة الارض التي ذكرت ايضا في علامات الساعة الكبرى بل ان بعضهم قال ان بحيرة طبرية قد جفت وان نقل بيسان قد قطع وان المهدي عليه السلام قد ظهر وان هناك رجل شاهد على ذلك وانه حاول ان يلحق بالمهدي فلم يستطع ولا يقف علينا جميعا ما الذي حدث بعد زلزال سنة 92 الذي حدث في بلدنا اسأل الله جل وعلا ان يجعل بلدنا امانا وامنا وكل بلاد المسلمين زلزال 92 لما حدث قام واحد من الملاحدة من بلاد الغرب وقال على ملأ من الناس جميعا وعلى مرأة ومسمع من التلفاز قال ان يوم القيامة سيكون في يوم واحد وثلاثين اكتوبر سنة اثنين وفزع كثير من المسلمين وبدأوا يسألوا اهل العلم هل هذا صحيح يوم واحد وثلاثين اكتوبر وبدأ الناس في فزع لا يعلمه الا الله كل ذلك دليل على شدة الجهد المتفشي بين كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله ولذا فان من اعظم اسباب النجاة في زمن الفتن ان تطلب العلم الشرعي وان تعلم قطها كل مرحلة وان تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي تنجو من تلك الفتن بفضل الله جل وعلا فلا ينجو الا اهل العلم الذين يعملون بعلمهم اجل فتلك الوقفة الاولى اما عن الوقفة الثانية فانهم يقولون ان البشرية ستعود مرة اخرى الى الحالة البدائية او الى الحياة البدائية وهذا صحيح ولكن سبقهم إلى ذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك سيأتي إن شاء الله جل وعلا في وقت قريب عندما نتكلم عن كل الملاحم التي تسبق علامات الساعة الكبرى أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرب التي ستدور بعد الصلح الآمن الذي سيكون مع الروم والذي نعيشه الآن أما أخبر النبي أن الملاحم التي ستدور بين الموحدين وبين أهل الروم أنها ستدور على الخيل وبالسيوف أخبر النبي عن ذلك فلن يكون هناك مدفع ولا رشاش ولا طائرة ولا صاروخ ولا أي شيء كل ذلك سيخنى وسيبيت وعلّل ذلك بعض بعضه بالعلم انه ربما تحدث حرب نووية عظيمة تبيد كل الاخضر واليابس من الاسلحة والكيمويات المختزلة في الارض ويعود الناس مرة اخرى يتقاتلون بالسيوف وعلى الحيوض اخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بل واخبر النبي ان من علامات الساعة الكبرى حينما يظهر يأجوج ومأجوج فيشربون الماء ويقضون على الاخضر واليابس ويختبئ عيسى بن مريم عليه السلام هو ومن معه من المؤمنين في الجبال ويتحصن بأمر من الرب الكبير المتعال وإذا يأجوج ومأجوج وهم قبائل كثيرة كثيرة وأعداد لا يحصيها إلا الله وإذا بهم يظنون أنهم قد قضوا على أهل الأرض فيقولون قضينا على أهل الأرض أو قتلنا أهل الأرض فهلما فلنقتل أهل السماء فيضربون بنشابهم بسهامهم ورماحهم فمن بين فتنة الاستدراج التي تبلغ في ذلك الزمان مبلغا عظيما ترجع النشاب او ترجع الرماح والسهام مخطبة بالدماء يرمونها في الهواء فترجع وفيها دماء فيقولون قتلنا من في الارض وقتلنا من في السماء والحديث رواه مسلمون واذا بالحق جل وعلا لا يرسل عليهم السماء لتنفسف عليهم او لتنطبق عليهم ولا يفسد فيهم الارض ولا يأمر البحر ان يبتلعهم بل يرسل عليهم جندا طعيفا يسيرا انا وهو النبف الدود الذي يكون في انوف الابن فيرسل الله عز جل عليهم النبف فيدخل في رؤوسهم فيحطم بعضهم بعضا يقول الحبيب المصطفى فيصبحون فرسا يعني موتا كقتل رجل واحد الكل يموت واذا بعيسى عليه السلام يأمر الرجل ان يخرج ليرى ما الذي حدث لهم واذا به يجد الارض قد امتنأت بجثثهم وقد امتنت الارض واذا بعيسى عليه السلام ينجأ الى الله عز وجل ان يطخر الارض من دمس يأجوج ومأجوج فيرسل الله عز وجل طيرا كاحجام الابن فتخطفهم وتلقيهم في البحر ثم يأمل الله عز وجل المطر أن ينزل فيقسل الأرض فيتركها كالمبآن إذن فمسألة رجوع الحياة البداية واردة بل لعلكم جميعا تعلمون الحديث الذي رواه المسلم في كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هد سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا بلى يا رسول الله قال فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاب والعجب في هذا الحديث أن الذين سيفتحون القسطنطينية في ذلك الوقت هم نصار الغرب الذين وحدوا الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو فإذا ما منها لم يضربوا بسهم انظر للنضب لم يضربوا بسهم ولا بسيف ولا برمح فهذا والسلاح الذي يكون في آخر الزمان وتلك الفئة التي تكون في زمن المهدي عليه السلام فلا يضربون بسهم ولا بسيف ولا برمر وانما سلاحهم التهليل والتكبير فاذا ما قالوا في المرة الاولى لا اله الا الله والله اكبر سقط شقها الذي في البحر فاذا ما قالوا في المرة الثانية لا اله الا الله والله اكبر سقط شقها الذي في البر فاذا ما قالوا في المرة الثالثة لا اله الا الله والله اكبر فتحت لهم ابواب المدينة بفضل الله جل وعلا. فاذا ما كانوا يقولون ان الحياة ستعود الى حياة بدائية مرة اخرى فقد سبقهم الى ذلك الصادق الذي لا ينتق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثالثا لا يعلم وقت قيام الساعة الا الله. فعلم قيام الساعة من العلم الذي استأثر به الحق جل وعلا. لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل قال جل في علا يسألك الناس عن الساعة كل إنما علمها عند الله وقال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبث إلا عشية أو ضحاها بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن أمين وحي السماء جبريل عليه السلام سأل أمين وحي الأرض محمد صلى الله عليه وسلم فقال له مدى الساعة فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ومع ذلك فإن الله جل وعلا اطلع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم على كل العلامات والامارات والاشراط التي تكون بين يدي الساعة يوم القيامة بل واخبره بكل الاحداث التي تسبق تلك العلامات الصغرى والكبرى بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم ولذا فان العنصر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكل شيء عن الساعة وعن أشرات الساعة صلوات رب وسلام عليه فما من شيء كان أو سيحدث بعد ذلك أو يحدث الآن إلا وأخبرنا به الصادق المصدور صلى الله عليه وسلم ولعلكم تشاهدون جميعا وتعلمون أن كل علامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نراها الآن بأعيننا واضحة جلية فالنبي هو الصابق المصدوق صلى الله عليه وسلم فلماذا نجل وراء الكهنة والمنجمين والمنظمات العلمية وعندنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل على وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ومن ثم قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق ولا يقول كلمة من تلقاء نفسه بل كل كلمة وكل سكنة وكل حركة من فعل النبي وكلماته وأقواله لم تكن إلا بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي ما رواه احمد بسنة صحيح عن ابن عمر رجى الله عنهما انه قال كنت اكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة حتى احفظها. فنهدني قريش وقالوا ان رسول الله بشرا يتكلم في الغضب والرضى. قال فامسكت عن الكتاب. ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا الحق صلى الله عليه وسلم فمهما غضب النبي فلا يخرج منه ابدا اي كلمة الا اذا كانت موافقة لشرع الرب العلي جل وعلا بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي زيد عمر بن اقطب قال وتأمل مع هذا الحديث فان عمر بن افطر رجال الله عنه ارضاه خطبنا النبي يوما صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح وظل النبي يخطب حتى حضرة الظهر تأمل النبي واقف على المنبر يخطب وقد قوتي النبي جوان على الكلم. قال خطبنا النبي بعد صلاة الصبح حتى حضرة الظهر ثم نزل فصل الظهر ثم صعد النبي على المنبر. فقطبنا حتى حضرت العصر تأمن ثم نزل النبي فصلى العصر ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربة الشمس ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال فحدثنا النبي او فاخبرنا النبي بما كان وما يكون الى قيام الساعة فاعلمنا احفظنا أي أحفظنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتخيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو واقف على المنبر من أذان الصبح من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب يغطب النبي بشكل متواصل ويعلم الناس كل ما كان وما يكون إلى قيام الساعة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم فالنبي أخبر بكل شيء ولم يترك النبي شيئا الا وقد علمنا اياه بابيه وامي صلى الله عليه وسلم رابعا او خامسا انه لن تقوم الساعة حتى تستوفي كل اماراتها وعلاماتها فمن المعلوم ان الله جل وعلا قد جعل ليوم القيامة او لقيام الساعة علامات صغرى وعلامات قدرة وقد تتبعت تلك العلامات الصغرى في سلسلة رحلة الى الضار الاخرة. فوصلت الى تسع وخمسين علامة. قد مر منها الكثير. ولكن لم تمر كل العلامات الصغرى. وهذه المسألة المهمة. ليست كل العلامات الصغرى قد تمت. بل هناك بعض العلامات ستواكب العلامات الكبرى. يعني منها بعض العلامات لن تحدث الا بعد حضور بعض العلامات الكبرى. ومنها على سبيل المثال بالحصر. رفع فهذا من علامات في الساعة الصغرى فلن يكون إلا بعد ظهور التجال ونزول عيسى عليه السلام لن يكون قبل ذلك بل وهناك أيضا علامة كهدم الكعبة وهدم الكعبة ثابت في الصعيحين أن رجلا يقال له ذو الصويقتين سيهدم الكعبة وينقضها حجرا حجرا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكأني أنظر إليه الآن وهو يهدمها أو ينقضها حجرا حجرا وهناك علامة ثالثة صغرة ستكون قبل قيام الساعة بعلامة واحدة ألا وهي الريح الليجنة التي تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة كما جاء بذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق أجل فلن تقوم الساعة الا بعد ان تستوقن جميع العلامات الصغرى التي تبلغ 59 علامة وجميع العلامات الكبرى التي تبلغ عشر علامات فاذا ما تمت تلك العلامات الصغرى والكبرى هنا يأذن الله عز وجل لإصرافيل عليه السلام ان ينفخ في الصور لتمتهي الحياة الانسانية على كوكب الارض لا بسبب نيزك ولا بسبب كوكب ولا بسبب شمس ولا قمر وانما الذي امر بذلك هو مالك المل وملك الملور الذي بيده مقاليد كل شيء الذي يقول للشيء كل فيكون فاذا امر ان تستمر الحلاء فلتستمر واذا امر ان تنتهي الحلاء فلتنتهي ولذلك نأتي الى الوقفة الاخيرة انه نهاية العالم اذا كانت قريبة فلماذا لا يسلمون يقولون ان النيزك سيحطم الأرض وسيقضي على الحياة الإنسانية في يوم 26 أكتوب 2028 فإن كانوا يعلمون ذلك بل ويقولون إن قوى خفية هي التي تسببت ذلك إذن فأنتم تؤمنون بأن هناك قوة كما تسعمون أنها خفية وهم لا يعلمون أن الله عز وجل هو المتحكم في الكون كله سبحانه وتعالى فلماذا لا يسلمون ولا يؤمنون بالله جل وعلا لقد جاء رجل كما في الصعي الحريم عن أنس بن مالك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله نفس السؤال ونعم لهم يعتبرون إذا علموا هذا الحديث فقال له يا رسول الله متى الساعة سؤاله كما تردد في هذا الزمان تردد أيضا في عبد النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله متى الساعة قال وماذا أعددت لها فليس من الضرورية ان تعلم متى الساعة لكن الاهم ان تستعد انت للقاء الله ماذا عددت لها فقال رجل وفهم السؤال جيدا وفهم الجواب جيدا فقال ما اعددت لها كثير صلاة ونصيام يعني لم اصلي لكن ما اعددت لها كثير صلاة ونصيام غير اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ممشرا فانت مع من احببت مع من احببت. يقول انس راه الحديث فوالله ما فرحنا بعد الاسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث لماذا? قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحب ابا بكر وعمر وارجو ان تحشر معهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم ونحن جميعا والله نشهد الله جل وعلا على أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم فالتصورات كثيرة والأحداث التي ستأتي في الأيام المقبلة كثيرة وكثيرة فالفترة المقبلة هي فترة الحروق والمحن فترة الملاحم الكبرى وفترة استقبال علامات الساعة الكفرة. فلا بد أن نتهيأ لتلك الفترة ونحن نعلم جميعا أن العذاب إذا نزل أخذ الصالح والطالح والكل يبعث على نيته قال جن في علاه أفأمن أهل الكرة أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل الكرة أن يأتيهم بأسنا وضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وإذا كان الله جل وعلا يمهل هؤلاء القوم الذين يتطاولون على الحق جل وعلا بل ويدعون أنهم يعلمون الغيب من دون الله جل وعلا فإن سنة الاستدراج كما تعلمون سنة باقية إلى قيام الساعة والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ليملي للغاية ويملي له حتى اذا اخذه لم يفلت وقرأ النبي قول الرب العليه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي الظالمة ان اخذه اليم شديد اجر الله فما علينا الا ان نعود وان نتوب الى الله جل وعلا قد يظن الانسان ان نهاية الحياة لا تأتي الا من مكمل الخطر بل والله قد تنتهي الحياة وقد يأتي الابتلاء من مكمل الامن قومعات هؤلاء الجبابرة الذين عدوا في الارض وتجبروا وتكبروا والحذروا وكفروا بالله جل وعلا من اين جاءهم العذاب من رؤيتهم لذلك السحابة والسحابة التي جاءت فظلوا انها جاءت بالمطر وبالخير فلما رأوهم عارضا مصطفل اوتيتهم قالوا هذا عارض المنطرنة قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الاليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبح لا يرى الا مساكنه. هكذا. قد يأتي العذاب من جهة الامر. فلا يأمن الانسان مكر الله جل وعلا. فما علينا الا ان نتوب وان نعود. ولا نفعن لكلام شرق ولا غرب. فامامنا منهج حياة. قال عنه سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قاركت فيكم ما ان تبسكتم به. فلم تضلوا بعد أبداً كتاب الله وسنته وإنهما لن يتفرق حتى يلدى علي الحر بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها الأخ الحبيب أجيتها الأخت الفاضلة إننا على يقين مهما سمعنا عن وقت قيام الساعة سواء كان اليوم أو ضدن أو بعد ألف عام فإننا على يقين أن لكل بداية النهاية وأنه لا بد من يوم يجمع الله عز وجل فيه الخلال ليفصل بين العباد في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فلا بد أن نعرض جميعا على الخالق جل جلاله ولا بد أن يقصل الله عز وجل بيننا جميعا يقصل بين الكافر والمؤمن بين الطائع والعاصي بين المنافق والمؤمن بين وبين لا بد أن يقصل في ذلك اليوم ولذا فإن من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر واليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور الإيمان بالبعث أننا سنبعث يوم القيامة ونقف بين يدي الحق جل جلاله كما بدأنا اول خلق نعيد اما عن الامر الثاني الايمان بالحساب والجزاب ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس الشيء وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه وقه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمة طيبة واما عن الامر الثالث فهو الايمان بالجنة والله والايمان باليوم الاخر يثمر لك ستة ثمرات اقولها في عجالة سريعة اذا علمت ان هناك نوما وانك ستقف فيه بين يدين حق جل وعلا وانك ستحاسب على كل صغيرة وكبيرة كما قال جل وعلا ووضع الكتاب فطرا المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد فاذا ما علمت ذلك فلا بد ان ذلك سيحذوك الى ان تكون مطيعا لله فاول ثمره ان تحرس كل الحرس على ان تعمر هذا العمر وذلك الوقت بطاعه الله جل وعلا فلا تفرد في حسنة واحدة ولا تفرد في لحظة من حياته الا وتقتنمها في طاعة الله جل وعلا اجل لانك تعلم انك ستقف بين يدي الله وسيعرض عليك العمل وستفتح الصحف فان كان فيها خير فستجد الخير الكثير ستجد نفسك منعما في جنة قال عنها جل وعلا كما في الصعيحين أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا قطر على قلب بشر أما عن الثمرة الثانية فهي أن ذلك سيحدوك إلى ترك المعاصر أجل فكلما علمت أن الله عز وجل سيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة فإن ذلك يحدوك إلى أن تتخلى وانت ابتعد وانت توب من كل ذنب. اجل الله. واسمع لهذه كلمة. فالله عز وجل هو الذي يراك وانت تعصاه. وهو هو الذي سيحاسبك على نفس المعصية. يعني لو ان احد من البشر والله متل اعلى. لو انه لم يرك. وانت تفعل اي شيء. فاذا ما ارد ان يحاسبك بستطيع ان تنكر. انا ما فعلت. وهو ما رأى. لكن الله جل وعلا وله المثل الاعلى هو هو الذي رآك وانت تعصاك وهو هو الذي يحاسبك على نفس المعصية فهل يستطيع انسانا ان ينكف؟ كيف تنكف؟ انظر لحديث لدوار بخاري عن ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره ويكون عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكل عبد اعماله مصطرة ومكتوبة ومعلوم ما الذي فعله وما الذي قال وما الذي نواه كل شيء مصطر في كتاب عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بل يا من يستطيع منك وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بل يا رب فيقول جل وعلا قد سطرتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك قل كتابك بيمينك وادفل جانب اللهم اجعلنا منه تخيل هذا المشهد له مشهد اخر في حق المجرمين والمناثقين والكافرين. فحينما ينكر كل فعلة فعلها فالكتابه مسطر فيه كل ما فيه. كل ما عمله العقل مسطر عليه. فاذا قال له الحق جل وعلا قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا يقول لا. ما حدث. ثم يتوجه بكل بجاحة وجرأة ويقول ربي الم تجر نفسك من الظلم وجعلته محرما? فيقول بلا. فيقول فاني لا اجيز على نفس اليوم شاهدا الا مني. انا لا اشهد على نفسي. فيقول له جل وعلا لك ما شئت. فيختم على في اي على فمه. ثم تنطق جوارحه. فتقول اليد انا فعلت كذا. وتقول العين وانا نظرت الى الحرام. والاذر وانا استمعت الى الحرام. والفرج صدق ذلك ويقول وانا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام. فيدعى الرجل على اعضالك على نفسي ويقول صحقا لكن وبعدا فعن كن كنت ماضي لنكنت مدافع عشان تنجو من الله فيأمر الله هذا العبد الجليل فيأخذ كتابه بشماله ويدحو الله نصى الله عفو عفو اذا فستقف بين يدي الحق جل وعلا فلتحرص ان اذنت وليس هناك انسان معصوم فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأدى بأناس يذنبون فيستغفرون فيفروا الله له فلست معصوما ولكن ما عليك إلا أنك إن فلا فلابد أن تتوب إلى الله جل وعلا قبل أن تقف بين يديك في يوم يبلغ طوله خمسين ألف تذكر رفوفك يوم العرض عيانا مستوحشا طلق الأحشاء حيرانا وقال تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة ورب العرش ضفانا اقرأ كتابك اقرأ كتابك يا عبد على مهله فهل قرأ فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكب قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل قدوه الجليل قذوه يا ملائكة وانظروا بعبد عصر النار عقشانا المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون بدار الخلد سكانا. اما عن الثمرة الثالثة فهي الشعور بالمسئولية الفردية. حينما تعلم ان هناك يوم سيحاسب فيه الناس جميعا قال جل وعلا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. انظر وكل انسان ألزم له طائره في عنقه ونخرج له لبوة ونخرج له يوم القيامة كتابا يبقاه منشورا اقرأ كتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتده لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله تم معي ولقد جئتمول فرابا كما خرحناكم اول مرة وطرقتم ما خولناكم لكم وما اضموركم وما مرى معكم شفاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنت تزعمون. اذا فالمسئولية فردية ستسأل وحدك وتحاسب وحدك وتدخل الجنة وحدك. اذا فاذا ما علمت ذلك. فلا عليك ان ضد الناس او فعلوا اي شيء فما عليك الا ان تنجي بنفسك ورعيتك وان تدعو الناس جميعا فين يستجابوا فبها ونعمة عين وان لم يستجيبوا فاستمع لقول الرب العلي للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له ان عليك الا البلاء. اما عن الثمرة الرابعة فيزداد ايمانك بعدل الله. فالله عز وجل محال ان يسوي بين الكافر والامر. محال ان يسوي بين الطائع والعاص محال قال جل في علاء افنجعل المسلمين كالمجرمين بل لكم كيف تحكمون كيف يسوي الحق جل وعلا بين هذا وذا لقد قال جل في علاء اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا لا ظلم اليوم ليس هناك اي نوع من الوع الظلم لان الحكم العدل في هذا اليوم هو الله مالك الملك وملك الملوك الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الضماء الذي يعلم السر ورخفة سبحانه وتعالى. اذا فتزداد ايمانا بعطل الله. ان الله عز جل لابد ان نفصل بين المؤمن وبين المنافر. بين المؤمن وبين الكافر. بين الطائع وبين العاصي. فيستريح قلبك لانك لم تظلم شيئا يوم القيامة. بل ويزداد إيمانك بعد الله حينما تعلم أن الله عز جل لن يسوي أبدا بين من نصح لرعيته ودعاه من الله وبين من تركهم هكذا يعيثون في الأرض فسادا وإجزادا فأنت عندك زوجة وأولاد نصحتهم ودعوتهم إلى الله فلم يستشيبوا ما عليك إلا أن تملغ وأن تدعو إن عليك الا بلا. لست افضل من نوح عليه السلام الذي ماته انه على الكفر ومع ذلك ليس مسؤولا عن ذلك لانه دعاه الى الله جل وعلا فما عليك الا ان تدعو وما عليك الا ان تبلغ تعرض الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك يزداد اليقين والإيمان عندك بعد الله جل وعلا وأنت على يقين بعد الله لكنك يوم القيامة حينما تؤمن بأن هناك يوم سيخسر الله عز وجل فيه بين الخلائط يزداد إيمانك بعد الله خامسا من ثمرات إيمان باليوم الآخر البعد عن المظالم حينما تعلم أنك ستقف بين يدي الله يسألك عن كل مظالم عن كل مسلم وقعت في عرضه عن كل مسلم اقتدته عن كل من سعيت منهم بالنميمة عن كل من ظلمته وطهرته عن كل من ضربته وأقفت ماله عن كل من عذبته عن كل من قتلته عن كل من فعلت معه شيئا يشينه ستسأل عن كل ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول والحديث الرئيس المسلم أتدرون من المفلس فيقولون المفلس فينا من لا ظلهم له ولا تنره فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمته من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وإذا جاءت وصية النبي كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قالت من كانت عندهم مظلمة لأخيه فليتحللهم منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا درار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات العملة هنا درهم ودرار العملة هناك حسنات وسيئات وانت في أشد الحاجة لحسنة تدخل بأرجا أو سيئة تزال عنك حتى تنجم النار فما عليك إلا أن تتخلص وأن تتحلم من أي مظلمة في هذه اللحظه لا اقول انقض من للغد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحللوا منه اليوم اليوم ما تنتظرش بكره ليه ممكن تموت النهارده وتلقى الله عليك مظالم ومشكله العيال وامواله انه يصلي لغيره ويصوم لغيره ويذكر لغيره ويحج لغيره ويقرا القران لغيره كل الحسنات اللي بيعملها بيعطيها هديه لمن طلبها فهل هناك إنسان ووصلت غلاوته ومحبته في قلبك لطرجة أنك تهدي إليه حسناتك؟ لو كان هناك إنسان نهدي إليه حسناتنا فكان أولى الناسبنا أن نكتاب آبائنا وأمهاتنا مجوش حد أعلمني لما لو أنا هد حسناته دي يضحق إذ أكتب أم عشان نهده حسنات لكن ليس هناك إنسان أقلى من نفسه بالنسبة لأمر الآخرة تأمن معي لما دخل عيثمت الحارف وأراد أن يدخل في غزوة بدل مع النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغفر وأن يفوز بالجنة فقال لابنه سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهم أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء كي أذهب وجاهد في سبيل الله انظر ماذا قال هذا الابن الضاب قال له والله يا لابتان لو كانت الدنيا بأسرها لآخرتك بها ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم لا تؤثر احدا بالجنة. تؤثر الكون كله في لا حرج عليه. اما ان تؤثر احدا بحظك او الله او لحظك في جنته ابدا. فلا ان في القربات والطاعات ابدا. فدخل فقاتل فقتل. فجاء اصحاب النبي هنرونة فقال لهم وهو ابقي اوهاه اوهاه. والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رأيته البالحة يسرح في انهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ردنا حقا اما عن الثمرة الاخيرة واعتم بي الخطة فهي تسية المؤمن عما يفوتهم من حضور الدنيا ايمانك بان هناك دار اخر في جن. في نعيم في حرب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل الجنة تشرف منه من يد النبي شربة هنئة مليئة لا فهم عبعدها أبدا ثم تدخل جنة الرحمن التي فيها مال عين ربط ولا قذر سمعة ولا خطر على قلب وشب هذا يربط على قلبك ويجعلك على يقين شديد واستعداد دائم لهذا اليوم فإن كنت تعاني من الفقر فإن تأمل الغنى الكامل في الجنة وان كنت تعاني من المرض فانت تأمل الصحة التامة في الجنة وان كنت حرمت من الزوجة فانت تنتظر حول العين في الجنة وان كنت حرمت من اي شيء فانت تعلم ان النعيم لن يكتمل ابدا الا في جنة الرب الرحيم سبحانه وتعالى فلا نعيم كامل بل ومخلق فيه الانسان الا في جنة الرب الرحيم الرحمن نخرج من هذا اللغاء كله بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألمه هذا الصحابي الجليل متى الساعة قال وماذا أعدت له فلا ننشغل بمتى الساعة إن العبد إذا مات قامت قيامته والحديث ضعيف لكن معناه صحيح معنى الحديث صحيح وإن كان الحديث أصلا ضعيف فإذا مت فقد قامت قيامته فلا عليك أن تنشغل متى تدمر الكرة الأرضية متى تنتهي الحياة الإنسانية متى يأتي النيزك فلان ولا كذا ولا كذا متى يحدث متى تقوم الساعة اشغل نفسك بنفسك فأنت طالب نشاء وأنت طالب جنة فما عليك إلا أن تملأ حياتك وأن تعمر عمرك كله بطاعة الله جل وعلا فإذا ما سأل الناس عن الساعة فما علينا إلا أن نقتنم نحن كل ساعة في طاعة الله فمن كان لا يواضب على الصلاة فعليه من اليوم أن يصلي كل صلاة في بيت الله جل وعلا ومن كانت لم تلبس حجابها حتى الآن فما عليه إلا أن تلبس حجابها لله جل وعلا وعلى الوصف الذي وصفه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تلك الهيئة التي جاء بها شرع الله جل وعلا ومن كان عاقا لوالديه فليته اليوم وليذهب ويقبل الأقدام قبل الأيدي ومن كان قد ظلم الناس ظلما فاحشا فعليه أن يتحلل إذن فما علينا إلا أن نعد العدة للقاء الله جل وعلا. اللهم يا رحمن ورحيم بذيع السماوات والأرض يا علام الغيوم يا علام الغيوم يا حي يا فيوم يا حي يا فيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العدى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا تعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين الله بن مغفر بن واستر علوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا ويمن من كتابنا ويسر حسابنا اللهم أقسم لنا من خشاتك ما تحول به بيننا وبين معصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة نسألك رضاق والجنة نعوذ بك من صحتك كالنار نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل بك من النار وما قرب اليها من قول او بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل, قول أو عمل. الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياه زيانه لنا في كل خير اجعل الموت راحه لنا من كل شر نسالك يا ربنا ايمانا لا يرتد و عيما لا ينفث ومرافقه نبيك محمد في اعالي جنان الخلد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن بلغ الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ومن شماتة اعداء ومن شماتت الاعداء اللهم ارحم الشيخ احمد ياسين رحمه واسعه اللهم ارحمه رحمه واسعه اللهم ارحمه رحمه واسعه اللهم تقبله في الشهداء اللهم اقبله في الشهداء اللهم اقبله في الشهداء الحقنا به على خير الحقنا به على خير الحقنا به على خير الحقنا به على خير اللهم اشعل دماءه نارا على اليهود اجعل جماءه نارا على اليهود دماغه نارا على اليهود. اعز الاسلام وانصر المسلمين. اعز الاسلام وانصر المسلمين. انصر المسلمين في كل مكان. في فلسطين وفي الشيشان وازربيجان واخفانستان وفي العراق وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم ثبت الارض من تحت اقدامهم. ثبت الارض من تحت اقدامهم. ثبت الارض من تحت اقدامهم. وحي كلمتهم وجمع شملهم. ووحد صفوفهم واسمع كلمتهم واجعل حجارتهم نار على اليهود. اجعل حجارتهم نار على اليهود. اللهم خذ شارون اكتب عزيز مقتدر انا فيه عجائب قدرتك انا فيه يوم الاسودا انا فيه يوم الاسودا جمدت الدماء في عروقه جمدت الدماء في عروقه جمدت الدماء في عروقه اخرجهم في طرقاتك المجنون اخرجهم في طرقاتك المجنون صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض عجائب قدرتك ارنا فيهم عجائب قدرتك ارنا فيهم فيهم عجائب قدرتك اذا بتحرير المسجد الاقصى الاسير قدس ارواحنا هناك قدس ارواحنا هناك قدس ارواحنا هناك ارثقنا شاه ما انك سالت رحماك بالاعراض التي انتهكت اللهم ان اليهود قد تقوّوا علينا فألن فيهم يوما اسودا قلن فيهم يوما اسودا خذهم اخدى عزيز مقتدر خذهم اخدى عزيز مقتدر خذهم اخدى عزيز مقتدر لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا اله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القضر قدرك وأن القضاء خضاءك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم اخذ عزيز مقتدر ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت ارحمنا جميعا اذا من قطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا اذا ورينا تحت الطلاب وانصرف عنا الاهل والاحباب الحجاب والحياة. ارزق اخواتنا الحجاب والحياة. اللهم نجح كل طلاب المسلمين. واجعل مصر صخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطنه. جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطنه. يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائمين فلا ترضى. هؤلاء جبنا تائباتي فلا تردهم. يا رب اعطك رقابنا الليلة من النار. اعطك رقابنا الليلة الليلة من النار. لا صبر لنا على عذابك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. لا تخرجنا من هذا المكان الا بدمب مقبول وعمل مقبول. وتجارة لن تبول ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة أصحاب النبي في الجنة وأكرمنا جميعا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء ولا فتنة مضلة يسر أخواتنا جميعا حجابا وثبت أخواتنا المحجبات على حجابا تم تنزيل هذه المادة